خي لا تشك المذلة باكيا فإلى متى ستظل تبكي شاكيا أتطيب نفسا أن تثير مدامعي مثل النوائح ينتحي ابن سواسيا أتظن أن العز يرجعه البكى فالمجد صار قصائدا وأمانيا قل لي بربك هل تريد نصيحتي إني سالتك فاستمع لسؤالي اوليس موتي في حياتي مرة لم لا يكون ختامها استشهاديا لما سمت نفس الشهيد مطالبا على الإله له المكانة عالية في جوف طير في الجنان محلقا ومغردا فوق القصور وشاديا مع اصفياء الخلق في فردوسها والانبياء وصحبهم جيرانيا وارى اله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف باديه سبع يفوز بها الشهيد كرامة إن كنت ذا لب فقل لي ما هي فالذنب يغفر عند أول قطرة وأرى المكانة في المنازل عالية والقبر يؤمن هوله وعذابه يا فرحه ومن القيامة ناجية ومتوجا تاج الوقار وشافعا في ذي القرابة قاصيا أو دانيا والحور ترقب في اشتياق مقبل يا قبلة هي دائيا وذوا طرف العيون لوجنتيها جارهم سكر الجمال بلحظها متعديا لما رأت عينا يلاحظ عيونها سكنت لذائد لحظها أعماقيا لما نظرت تحترت في قسماتها أي الثمار ينال ثاري جانيا طاقة خيال المادحين لوصفها صب الجمال على الجمال على